الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الاحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صوم الوضوء وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعه الا لدليل والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه والبداعة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقدم والمبالغة فيهنا لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صدر أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ولقول علي رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا اتوضا لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فداك أبي وأمي قال فوضع إناء فرسل يديه ثم نظمر واستنشق واستنفر ثم أخذ بيديه وفك بهما وجهه وألقم إبهانيه ما أقبل من عينيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ناء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء رواه الإمام أحمد وأبو داود وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضع أخذ كثة من ماء فأدخله تحت حلقه فخلن به لحيته وقال هكذا أمرني ربي أز وجل رواه الإمام أبو داود وتخليل الأصابع لحديث لقيط المتقدم وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنترب وإنما هما من الرأس على وجه التبع وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتناعله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه ومجاوزة محل الفرد لان أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضع فغسل يديه حتى أشرع في العدود ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبع وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباب الوضوء فما استطاع منكم فليط الغرته وتحجيله متفق عليه والغفلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم هذا وضوء من لم لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي أخرجه الإمام بن ماجه واستصحاب ذكر النيه لتكون افعاله مقرونه بالنيه والاتيان بها عند غسل الكفين لانه اول مسنونات الطهاره والنطق بها سرا كذا قال تبعا للملقح وغيره ورده علي الحجاوي بانه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته بل هو بدعه وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصريه التلفظ بالنيه بدعه وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما منكم من أحد يتوبأ فيسرع الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانيه يدخل من أيها, من أيها شاء رواه الإمام أحمد ومسلم وابو داود ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأت أحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال رساق الحديث وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون روا أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذلك ولا باس بهنا لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه أفرع على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه رواه الإمام مسلم وقول عائشه كنا نعد له طهوره وسواكه بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هكذا ذكر هذه السنه وهي المستحبات السنه المستحب والمندوب معناه الأعمال الصالحة التي لا تبلغ حد الوجود يثاب أفائلها احتسابا ولا يعاقب تاركها تهاونا والذي يتركها تهاونا يعتبر مفرطا معدها ثمانية عشر الأول استقبال الكبلة يعني إذا في وكانوا يستحبون استقبال الكبلة بكل الأعمال الصالحة كإذا أخذ ورؤه في كده كما كان العمل عليه قديما إجلسه مستقبل الكبلة ثم تورضأ في هذه الأزمنة أقاد لا هذه انهم يستعملون هذه الصبابات التي يتصب عليهم وهي ملصقة بالشيطان ولا يتمكن غالبا في كل حال أن يتقبل قبلة حالة الوبو فيكون معذورا ان وجد غساله اذا, إذا وقف عليها استقبل الكبله فهو افضل وإلا فهو مادور فكل الطاعات يشرع ان يستقبل بها الكبله وجاء في حديث خير المجالس مستقبل أبيه القبلة أن أفضل الجلسات أن أجلس مستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات الثاني السواك في الحديث المتفدم لولا أن أشك على أمتي الا أمر طوام السواكي عند كل وضوء ومحله عند المظلمه او قبلها ان يخرج السواك ويستنى به يستعمله ويمسكه ابي يديه واليسرى اليسرى اولى يمضه على فمه ثم بعد ذلك يسرا في المظلمه و بعدها الثالث غسل الكفين ثلاثة والكف اسم لليد إلى المفصل الذي بين الكف وزراء غسلهما ثلاثة وذلك لأنهم الآلة التي يغتره بهما والتي يباشر بهما غسل الآغة فماء الودي يكون في يده فينظفه ماء وماء اليد اعلمنا غالبا يغترفوا اعلمنا ثم يصبوا على ذراءه وماء اليد الاسراء غالبا يغترفوا ثم يصبوا على ذراءه وهكذا فينظف اليدين وتقدم انه يجب بعد نوم الليل إذا نام في الليل من ينقف الوضوح المستعفض واجب غسل يدينك قبل إدخاله ملحنة وأما من غير نوم فإنه مستحب الرابع الوجاءة قبل غسل الوجه في المضمرة والاستنشاء أن يبدأ بالمرضة والاستنشاق وقد ذكرنا أنهما ثادئان للوجه إليه يجوز تركهما عند الإمام أحمد وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الممرضة والاستنشاق في ووءه وذلك لأن لأنه ما الوجه، وهي ما تنظيف، تنظيف للفهم، لأنه محل بقايا الأكل، وتنظيف للأنف، لأنه محل السائل المخاطئ أنه فينظفهما ويقدم ذلك قبل الوجه. ويجوز التأخير لو غسل وجهها ثم بعد ذلك نظم الله استنشق إجازة ولكن السنة والأرض المجاعة بهما وتقدم ذلك بحديث الحديث عثمان في صلة الوضوع الكامل الخامسة المبالغة فيهما لغير صائم المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء في المنخرين بقوة النفس الذي ينظف داخل الأمر وداخل الخياشيم ثم بعد ذلك اخراجه ودافعه بالنفس اخراجه يسمى استنشاق، نشر الماء الذي في عنده اخرج استنشق يعني نشقه يعني نشقه يعني بنفسه وعن خلفه بما خليه المبالغه يعني الشرط على انه يصل المعلومات ما يقدر عليه من الخياشيم الا اذا كان صائما لأنه قد يدخل الماء إلى جوفه إلى بالغة في ذلك وكذلك المباراة في المظمرة وقد ورد ما يدل على وجه المظمرة في الاتشاك من ذلك تقول رسول الله عليه وسلم إذا توضأت فمظمر يعني ان مر التحريك الماء في الفم وكذلك هذا الحديث عن لقير بن صبره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهو حديث صحيح لقد صح على الترمذي وغيره يدل على ان الممرضه والاستنشاط تابعا الى الوجه السادس المبالغه في سائر الاعظم يعني المبالغه في ذلك الوجه وفي ذلك اليدين وفي ذلك القدمين وهو معنى الاسباغ فقال ابن عمر الاسباغ الانقى فيمر يديه على وجهه ويدرك هذا من الاسباغ يمر يده اليسرى على يده اليمنى ويدرك وكذا اليمنى على الذراع اليسرى هذا هو الانقى السابع الزيادة في مسح الوجه يعني الإكتار من دلس الوجه والزيادة في غسل في, غسل في ماء الوجه الوجه فيه غموض يعني أماكن ناتئة وأماكن من خضئة في الله العينين أمن خفضتين مثلا والوجنتين مرتفعتين والخد والشعور التي في الوادي ذكر حديثا عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس انا أثو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى في ذلك أبي وأمي فوضع إناءاً في رسالة يديه يعني لتنظيف الكفين ثم نغمضى واستنشك واستنثر نغمضى يعني حرك الماء في آثمة استنشك يعني نشك الماء في منخريها استنثر يعني نثر الماء الذي في منخريها ثم أخذ بيديه، أخذ غرفة بيديه، أخذ بيديه من غرفة إلى يدي اليسرى، تصرخ بها وجهه، وصرخ بقوه ليكون ذلك ابلغ وأل كما إبرامه ما أقبل من أذنه يعني غسل وجهه. و على وجهه والإبهامين ما أقبل من أذنيه يعني أمر إبهاميه على ما أقبل وعلى ما دون الاذنين قد أقول بهذا الوجه عرضا فقيل إنه من منبت الأذن إلى منبت الأذن، وقيل ان رؤى الأذنين داخلة في الوجه. كروع الاذنين عين ما اقبل من الاذنين فهذا الحديث يفيد انه امر ابهاميه على ما اقبل من اذنيه والمشهور انه امر بابهاميه ما دون الاذنين هذا من المبالغه ثم عدا في مثل ذلك ثلاثه يعني يرسل كف... وجهه، ثم أخذ كفة من النعمية اليمنى، أخرجها على ناصيته يعني الناصية مقدم الشعر، ثم عرض تسيل على وجهه، يعني من باب عدم براءة ولا تأريخية له، أكد رأي ندو أبو داو. الثامن تحليل اللحية الكثيفة واللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة الشعر المتراكم الذي لا يرى اللحم ولا يرى الجلد من ورائه إن كانت اللحيه خفيفة فغلت أن باطنها وظاهرها وإن كانت كثيفة تستر الشعر يشتر الشعر يشكر البشره لازمه ان يغسل ظاهرها لانه تحصل به المواجهه واما باطنها فانه من السنن ان يخلل باطنها وذلك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الى تورم اخذ كف من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته تحت حنكه الحنكين هما الفك الأسفل تحته أن أخذ خفا ثم أجعله تحت الحنك وخلل به شعرا وخلل به بشرا ومن التحليل أن يدخل أصابع مبلولة بين الشعر إلى أن يصل إلى باطن الشعر وهو البشر التي هي جلدة هذا من السنة رسل الظاهر لازم لانه تحصل به المواجهه رسل الباطن والداخل سنة لأنه من جملة الوجه وإن لم يكن بارزا التاسع تحليل الاصابع اصابع اليدين يدخل بعضهما في بعض وبذلك يكون يتاكد اذا اراد ان يغسل يده اليمنى ارترف غرفة ثم غسلها ثم خلل أصابعه كذلك ايضا اذا اراد ان يغسل يده اليسرى ارترف غرفة فصبها على يده ثم خلل أصابعها إبساء الأصابع بعضها في بعض وأن القدمان فإن تحليل الأصابع بإبساء اصابع اليدين بين أصابع القدمين وهو آكد لأن أصابع القدمين قد تكون متراسقة فتتاج إلى تأخذ وكذلك ايضا تعارض العاقبين الأكمل مؤخر الكدر وذلك لأنهما من بينهما عصبة الساق التي من الأركول إلى أن تصل بالساق الساق أريد أن منخفضان أنهما من هما في عدد أن أغسل الله وكانها النبي صلى الله عليه وسلم فاحترى الغوضاء خفيفا فرأهم أعكابهم تلوش لم يمس هلما فنادى بأعلى صوته وإلى للأعكاب من النار يتآحد الأعكابين ويدلكهما ليتحقق أن الماء تشربه بشره الرجلين ويخلل اصابع الرجلين العاشر اخذ ماء جديد للاذنين كانهما يعتبران ياكل من المنفرد مع انهما من الراس على وجتبا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذنا عن جديد للراس فاذا يغسل قدميه يديه ويكره من يديه قد يبقى في بلل هذا البلل اقدر لا يخفيه راسه فيغترب غربه ويبدو بها يديه ثم يمسه بهما راسه احيانا ينزل من رأسه الى أولونه فيمسح أذنه لأن الأذنين ليس, ليس أغوى مستقلة بل هما تابعان للرأس لهذا الحديث الأذنان من الرأس ولم يرد دليل صريح في اخذ ما يجد للأذنين إلا رواية لم تكن ثابتة أشار إليه إنها جره بلوغ المرأة لما جاءت وأخذ ماء جديدا لأذنه قال روحه مسلم بناخر ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وهو المحبوب ولكن إذا رأى أن يدي العيسى في إمام مائك يمسح الأذنين أبلهما مسح الأذنين إبخال السبابتين في سماخ الأذنين ثم مسح ظاهر الأذنين أو بالإبهامين فالسبابة أبثلها في خلق الأذن والإبهام يمشي في ظاهر الأذن أن يكون بذلك قد أمن مسح الرأس ومسح الأذنين وأمن في الأذن الداخلة فمن المشاطة يتتبعها إلا أنه يتتبعها ويرسلها بالاقتصاد وأما في الألوه فيكفي أن يبتل إصبعها ويصمع في الكذر الحد أشار التقديم اليمين اليمنى الى اليسرى في الرجلين وفي اليدين اليداني عبوا واحد وكذل قدمان الله تعالى ذكرهما راه ملكا واحدا عبكوا لي أرسلوا وايديكم وأيديكم لم يكلوا ايمانكم وشمائلكم وأيديكم وامسهوا من رؤوسكم وأرق لكم لم يطلوا ارجلكم لكم اليوم ثم اليسرى فلأي ذلك صارتها كأرقوا واحد فلو غسل الشمال قبل اليمين صح هذا يدعوها الرجل هذا لأنهم سأثى لغسلهما ورتبهما ولكن ذاته الأفضل أنه يارس إلى اليمنى ثم اليسرى استدل بهذا الحديث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في ترجله وتنعله وطفوله وفي شأنه كله يترجله يتسليح الرأس لأنه كان يفسده الرأس يغسل رأسه ثم يفسدهه بالمستيونه فيبدأ بالشكل عيني ثم الأيسر تنعله الربس النعب أو الخوف يلبس النهل الأيمن قبل الأيسر الطهور هي وضوءه يرسل اليد قبل عديمنا قبل إسراء والرجل يمنى قبل إسراء وكذا عظل الاقتصال يبدأ بجانب الايمن قبل الايسر وكان في ترسيل الميت ابدأنا بمياه منها ونوضع منها وكل غالت لمحبة السيامن لأنه من اليمن اليمن هو الخير والبركة الثاني عشر مجاوزة محل الفرض يعني أن يزيد على المحل النصو من نسبة الوجه ان لا يمكن زيادة فيه أن لا يشعر ان يغسل جزءا من الرأس أن يغسل مثلا من الراس شيئا من الوجه ولا ان يغسل من العرض لا يغسل اذنيه ولا ان يغسل تحت او ما تمتحن فيه فهذه ذلك شعر يتصور الزياده في العمر الذي هو الوجه بنفس اليدين يمكن أن يرسل بعض الأبود يعني جزءا من الأبود فيكون قزانا إلى هد المفروض وكذا القدم أن يرسل بعض الشرق وكذا استحبوا ذلك رؤيا أن أبي ربايا رضي الله عنه أتوضأ ولما أتوضأ وغسل, وغسل رجله حتى عشر أهل العبد وغسل رجله حتى عشر أهل الساب هكذا وأن قوله هكذا رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمر فالآن هذه الرواية ما ثبتت الثابت ولما لما توضا وزاد بغت لبعض العظمه بعض, بعض السعر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يوم القيامه يدعون يوم القيامه هو عن مخجلين من اثار الوضوء وفي هذه أنتم الغرون هجرون يا مبتئمة من إسباغ الغرور هذا حديث صحيح وأما زيادة في فنستطع أن يطعي لغرورة أو بليط خليط غرورة وتهجيلة فهذه الرواية وهذه الزيادة يظهر أنها مركوبة أنها من شلا بأبي غريبة الثابت أن أمة يهودنا قد صيامت وضمن جلء من اثار الوضوء، فزيادة من أطالة من استطاع في ضبطه الصحيح أنها مكوفة، زيادة التحجيل أيضا غريبة، معلوم أن أطالة الوضوء غير ممكنة، الوضاء ضيع الوجه والتحجيل. أبيض الأيدي والأرجل وهذا يقفي أبي أن يكون الوجوه يوم قيامة أبيض مشركة من الذين تبيض وجوههم وكذلك تبيض رؤوس الأيدي الكف الزراع إلى المرثل والأرجل الكدم والكبان إلى نهاية الكباني ومستدق الساق فالصحيح انه ما على يشرع الزياده على المفروض لا في الواجهه ولا في اليدين ولا في القدمين بل المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر على حد المفروض ثبت انه ادار الماء على معرفه وأن وان المعرفه فإن المرففين داخلاني في الغصب وكذلك الكعب يدخل في الغصب ونهاية الكعب هو مستدق الساق، هذا هو الذي يغسل فالزيادة على المغروض إذكر ذلك من باب الاجتهاد، وإلا إذا لم يكن عليه دليل ذكر ما دراني الثالثة عشر الغسلة الثانية والتاسعة من السنة أن يُكَذِّر غسل الأظافر وأكثر ما ورد إذن على الصلاة أن الوجه وأن كل من يدينه كل من الرجلي الغسلة الوحيدة كافية. إذا كانت مبلغة للوهل العظم، الوجه أو اليد الغسلتان أربعة من الواحدة، لأن عليهم الإشباع. ثلاث غسلات أربعة من الثنتين، لأنذي ذلك من الإشباع. ولا تجوز زيادة على الثلاث. والذين يزيدون على ذلك يعتبرون من المؤسسين و جاء أن للشيطان أن للوضوء الشيطان يقال له بلهان هو الذي يشدد على بعض الناس حتى يبالغه الرسل وفي الوضع ويشددوا على انفسهم فربما ان احدهم ينفذ ويتوضا ساعه او ساعه الا ربع او اكثر وهذا من الاسراف اثبت رؤيا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف في المن. كما رواه ابن هاجه إلا تسرف قال وهل في الماء إسراغا قال نعم وإن كنت ألا مير جاري فهاتل فهذا أكثر ما أرؤي أهلاه وسلاك النبي صلى الله عليه وسلم فأروا أن الرسم الله كما رواه البخاري وكان له وضوء من لم يتوضا ولم يقبل الله له صلاه وتوضا مرتين وكان هذا وضوءي وضوء المرسلين من قبل وتوضا ايضا ثلاثه بوب البخاري بعض الوضوء مره مره ثم كان باب الوضوء مرتين مرتين ثم كان باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم يتعلق الغابة وغسل الغابة الأعضاء ثلاثة الغابة مرتين وكل ذلك جائز الرابعة عشر استصحاب ذكر النيه الى اخر الوضوء التي تكون في هذا المقبلة عم بالنية استصحاب ذكرها ان تكون النيه مستهجرة لا دائمة في قلبه فهذا مستحب وأما استصحاب حكمها فانه واجب الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم ان الذكر هو انها لا تزال على باله يستحضر أنه كان هو بهذا الوضوء رفع الحذر واما استصحاب الحكم فهو على ان الطهارة الطهاره امام الطهارة. فلو نرى امام الله ينير قبل قبل قبل تناول الطهارة كلامنا أبكر لأن قصتنا قطعني ثم نوال قطر اي أتعلم الله ولذي ما هو عيني الرقم تاسع عشر أديت أنا عند قص الكفين لانه أول ما سلنت الطهارة وقد يتكلف الفقهاء أذي أمر النية وذلك لأن الشافعية يتشددون في أمر النية ويفضع ونفعه عن كثيرة أذي أمر هذه النية ويقول لنا يتكون النية كذا وعندها كذا وعندها كذا وكذا ويرون عظى التلف وبالنية ويقولون إنهم ينقولون عن إن الشافعي رؤيا أن الشافعي رحمه الله سئل بأي شيء أن تفتتح الصلاة فقال أبي سنة إني وواجب أو أبي وعجب إني وسنة أبي وعجب إني وسنة ماهما قال السنه رفع الهدين والواجبان النيه والتحريمه فلما قال ذلك قالوا ان التحريمه هي قول الله اكبر وهذه يتلفظ بها وان النيه ايضا يتلفظ بها بان يكن نويت ان بهذه الطهاره ان ارفع الحدث وان نصلي بها هذا الفرد وما اشبه ذلك ثم توسع فقراء الشافعيه في امر النيه وفرغوا هرائهم وصوروا صورا إلى حاجه اليها فقراء الحنابلة ارادوا ان يماشوهم وان يجعلوا لكل مساله ان تراها الشافعيه مثالا أمي هذه المسائل الفقيه عند الحنافرة فلعج ذلك تشددوا. هناك شامع علماء الكامل القيم في كتابه غادة اللحفان وفي غيره وكان وكذلك شيخ ربنا سيمية إن النية ملازمه لكل عامل ولا يمكن أن يمضحك عمل بغير نية ولا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية فإما أن تكون النية صالحة أو غاسدة ودليل ذلك الواقع أنك مثلا لو رأيت أو بعد الأذان توجه إلى الحمام. اساله ماذا تريد أليس أقول أريد أن اتوضا نطق بما في قلبه ولو كان كلبه يتحدث بأشياء على جنبية فلا تندل إلى أنه قد أثن بكلبه على أنه يتوضا الله مثلا ترأيت أو ما من بيته إلى المسجد سألت اين تريد أليس يكون أريد أن أصلي صلاة الظري وصلاة الفجر أن أطاق بما في قلبه ولو كان قبل أن تسأله موسوسا وحدها نسأل بشيء غير الصلاة غير النيه وهكذا ايضا بقية الأمان إن لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية فاما ان تكون صالحة او طالحة فهكذا لا يجوز التشدد في امر النيه نقول انه قد نوى قبل ان يغسل اليدين فكيف ياتي بها ياتي بالنية عند غسل اليدين وقد عزم على النيه وقد نواها وقد ايقن بها منذ أن دخل الوقت فلحجت إلى أن يحرك كلبه عند غسل يدي السادسة عشر النطق بها بها سبرا أكذا أذكروا وأكد أخذ ذلك من كتب الشابعية لما أن الشيخ محمد بن عبد بحر رحمه الله أذكر إشروف الصلاة هذا كرنية ولما شبهها قال ومحلها الكلب والتلقب بها بدأة الشرعية يقولون التلقب بها سنة ما الدليل على ذلك إنما أخذ ذلك من شلام للشارع لا ليس بصديق فقولها انه يتلفظ بها يقول انا ويت ان اتوضا يخبر الله بما في قلبه هذا لا شك انه من الابد الله تعالى علم ما في القلب فصاحب المسن الذي هو مرئي تبع في ذلك المنطح المنطح هو المربوي صاحب التنقيح فإنه لما فرغ من كتابه الانصاف الخصه في كتاب سماه التنقيح المشبع في تحرير مسائل المقنع فهو الذي رجح انه يتلقب بها السره رد عليه الحجاج صاحب الاقناع بانه لم يرد فيه حديث و ان نتبع السنة لكن في السنة السنه بأنه بل هو بدعه هكذا قال الحجاج رحمه الله و كذا قال شيخ الدين الاداره المصريه التلفظ من نيه السابع عشر اشهد ان لا اله الا الله وأن وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ارى في بصره الى السماء بعد فراغه اذا فرض من الوقوف رفع بصره ونظر الى السماء وتلفظ بهذه الشهاده اذا قالها فانها يطبع عليها بطابع ولا ترتفع إلا يوم القيامة ما منكم من أحد والله فيصدر الله فيصدق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ذه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحة أبواب الجنة الثمانيه يدخل من أيها شعة هكذا رواه أحمد أبو داودا ومسلم ولي أحمد وعبي داود رواية من تعب وعف أحسن الهبو ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث ففيها السنية رفع النظر إلى السماء إذا انتعى من الهبو إذن ملأت يانبي عليه الشهادة وزاد بعضهم أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إذي الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتفحرين إن قال ذلك فحسن الثامنة عشر الأخيرة أن يتولى من بنفسه من غيرهم وعاون أن يتعلق غسل أعضائه يغتله ويغسل وجهه يغتل ويغتل يديه، يغتله ويمسه رأسه ويغتله ويغتل على ويغتل هذا هو المتاع هو الذي أثر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يساعده أحد يقول الإمام أحمد ما أحب أي على ألوب إحد لأن أمر رضي الله عنه قال ذلك ومع ذلك لا بأس به عند رساجة واستدل من حدي المغيرة المغيرة لما أنه صلى الله عليه وسلم أراد آية الله من إداوة كان رأس الإداوة ضيقه فاخذه وجعل يصب عليه يصب عليه من طرف الاداره ذلك الكدح يصب الصب يديه ليغسل اجره الصب يديه وغسل يديه ثم صب على قدميه وغسلهما اما كرب عائشه كنا نعيد له الطهور وسواكه كالمراد بالاعداد التهيئة يعني نهيئ ذلك ونعدها حتى اذا قام من الليل استعمل الوضوء واستعمل السواك هذه هي سمن الغرور باب المسح على الخفين قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال الامام احمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو افضل من الغسل لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه اصلا طلب الافضل و عن جريد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضع ومسح على خفين قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه المسح على خفين تابعا للغف الخف هو لباس يغصل على القدم من الجلود السمر مثل النعب من قلود الأبل أو من قلود البقر يضبط أي تخرج أربعة الطبقات من الجلد أو هلاس ثم بعد ذلك يغطى ظاهرها بجلد آخر ظاهر أي الخف ويستدير على الساق ويجعل لوفتها تدخل القدم ثم يشد تشد اطراف القف على الساق بخيط ونحوه هكذا كانت الخفاظ والجورب عبارة عن لباس منسوج من الشعر او من الصوت يجعل في أسفاله لطاعة من جلد حتى يمشي عليها جلدا نحو طبقة أو طبقتين من الجلد وظاهره من الصوف أو من الشعر يمسك على على الكعبين أو خوكهما هل يمشي فيهما أفي المس خلاف مع الخوارج ومع الرافضة فإنهم لا يرون المس على كفين ويقولون إنه محمور بالغسل الرافضة إلا يرسلنا الكدمين بل يمسحون عليهما والخوارج لا يمسحون على الخفين بل يخلعونهما لغسل القدمين ولما كان كذلك اتم العلماء برئ النفس على الخفين حتى اغفلوها بالعقيده جعل ذلك من جمله العقيده فاكده الطحاوي إذا كر المسع على الكفين وفي عقيدة البربخاري أي شرح أصول آل السنة إذا كر المسع على الكفين مع العقيدة وما أشبه ذلك سبب ذلك أن الخلاف مع المرتدئة ان المسألة من الفروع لا من الأصول فلما قوي الدليل اهتبر ذلك قاطعا انه دليل قاطع يقول ابن المبارك ليس في الناس على القفة اختلاف وقال ان الرجل يسألني عن حق نس فأسيء بهضا وأحبه أنه من أصحاب الرأي ومن المرتدئة وقال الإمام احمد رحمه الله ليس في نفسي في قلبي من المسح شيء ليس في قلبي من على الخفين شيء في أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أربعون كلها صحاف وقد تتبع الذيل اي في نصب الرايه الاحاديث بلغت سته وخمسين حديثا عن سته وخمسين صحابي وذكر عن الحسن البصري انه قال حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح يمسه على الخفرين ويقول امام احمد انه افضل من الخلق ان كان عليه الخفر محتاج اليها فالمسع اليها احياء للسنه وهو افضل من اي احلاءهما ويغسل القدمين لانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم اصابه وهم انما طلب هو كره العلماء ان يلبسهما من غير حاجه لاجل أن يسقط عنها الغسل إذا لم يكن بها حاجه الى, إلى لبس الخف وانما ليس هناك برد ولا شده إنما يريد أن يسقط عنها الغسل، فلذلك قالوا لا يلبسها لاجل المس، وإنما يلبسها لاجل الحاجة. لكن أنا محتاج إلى غسلها لاجل التدفئة. حديث جليل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: عظمت أرآني سعى لفطئه صحيح. هرى انه ان سهل الكفي قال ابراهيم النسائي شان يجبهم ان يا سبن مسعود هذه اجاريد ان الناس اجاريد بعد نزول المائده يقول ان اننا كما يقول كل المس منصوبه بايه المائده التي بها وارجلكم اذا مسح بعد نزول المائده أدل على أن النساء باقي